وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثر النَّاسِ لَا குல يَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ وَافِلُونَ لَمْ يَتَفَكَّرُ فِي أَنْفُسِهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمًى وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ بِلقَاءِ رَبِّكَ كَفِرُ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 وَثَوَا ثَرَ الأَرْضَ وَعَمَرُهَا أأَنتَ مِمَّنْ مَّرَّ وَجَاءَتْكُم رُسُلٌ وَجَاءَ فَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَافِرِينَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ طَيُوبَ لِلسُجُومِ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ شُرَكَاءَ يُمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُورَكَ وَأَنَّ مَتَى قُومُ السَّاعَةِ أَيَّامُ تَعْرِقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وَنِعْمَ حَاتِفُهُمْ فِي رَوْضَتِ يُحْبَبُونَ